فأقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فقر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن نا أكثر والناس لا يعلمون.